صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالب اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَذَكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِ رَبّكُ تُرجَعون وَلَ قَدْاتَن بَنِي إِسرائِلَ يكِتابَابَ وَحُكمَ وَ نُبُووَةَ وَرَزَ قَنهُم وَرَزَقُناَاهُم مَِ الطيباتاتِ وَفَضلنهُم وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إن لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَلَحْسَبَ الَّذِينَ يَتَرَحَّصُونَ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَن نُّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ س أَمَا يَحكُمُون وَخَلَقَ اللههُ السَّبَوَاتٍ وَلأَربَ بِالحَقّ وَ تُجنزَ كلُلّ نَفْسِم بِماَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَُون أَفَائتَ مَاتَّقَزَ إِلََهُ هَوهُ وَأَضَلهُ اللهَّهُ علىى عِلمِون